بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبى شنودة الثالث بابا وبطريرك القرازة المركوسية يسر فريق سان أن يقدم لكم شريطه الأول عن قصة حياة القديس العظيم الأنبى بولا أول السواء أول السواء داد رامي وإخراج رامي رمزي أما نشوف أما نشوف بقى ولا ولنت يا سمي خيلى واتعمي إجته عمل اللي فيها نورت البلد وزنت الرجاله عليهم مش فاهم مع ما هن ما فكش حاجة زيادة عنا بقى يختاروك انت تبقى اليد اليمين للعمدة ويدك نصيب تر من نصيبي ماشي صبرك يا ميخايل صبرك أوه. جاي من بعيد هما نلحق بقى نستخبف الزراعية لكن لكن مين اللي معاه ده يا بوي دي ابونا القسيس ومعدين هعمل ايه هكتلك برضا هكتلك يا مخيل هكتلك مخيل حاسب يا ولدي اوه اوه اوه ما تخافش يا بوني، ده جرح بسيط تعال يا ولدي أوه. أوه. تعال يا ولدي هنا تحت الشجرة دي <تصفيق> المرة دي جرح بسيط لكن المرة أوه. الجاية انت عارف مين صعفان انت اللي ايو ليه يا ولدي عاوز تكتل وادعمك ليه ما انت عارف الحكاية اني وادعمك كبير يبقى نصيب بردك يكون كبير من فينا حق بالمال اني ولا هو من تعب اي ايام واسنين اني ولا هو بس ده حقه يا ابني وانت اللي عملته ده كده غلط هتروح فين من ربنا دلوقتي صل صل يا ابني عشان ربنا يسامحك ويطهر قلبك سامحني يا ابوني الغضب عما بصيرتي انا مسامحه يا بوني انا مسامحك يا سعفان سامحني مسامحني كيف حولاقت تقوم تقول لي مسامحك كده قوم قوم يا ميخائيل يا ودع هضرب وبهدل هضرب هاني اهو قدام ولو عايزنا ابوس رجليك قدام ابونا انا موافق كل سنه تضربني انا مسامحك عشان بحبك فاهم يعني ايه بحبك يا وائل سامحني يا اخويا سامحني اليوم حصل خلاص ليك يا صحفاه يا ولدي هتقدر تجوم مش قادر يا ابوني لا لا يلا يلا السند علي جوموا بيني على دار العمدة عشان عندي كلام كتير عاوز اقوله ايوه اللع الباب افتح يا مصحاق يعني يا ابو بولس يا مرحب يا مرحب نورت الدوار يا أبو نابولس إيه ده؟ إيه اللي معاورك يا يا ولدي؟ مفيش دي ده حاجة بسيطة ما تجلقيش أهلاً أهلاً أهلاً أبو نابولس بحاله عندنا؟ يا مرحب يا مرحب إذاك يا أبو نابولس؟ كيف حالك؟ نشكر الرب شوف يا عمدي أنا جاي النهاردة وعندي كلام كتير لازم ينقال أني سمعت صوت أبونا بولس والضيوف رحتوا مواد بالشاي طوالي شاطر يا ولد، أجو بجا أشحات معانا عشان أبونا بولس عاوزنا كلاتنا. أني عاوز أحكي لكم حكاية. يا سلام يا أولاد، بجالي كتير جاوي ما سمعتش حواديت وحكايات. قول يا بولس قول. بس يا ود بجا خلينا نسمع. كان فيه تاجر كبير جا جو, جو في سكندريه وكان غني جدا. وانت ولدين واحد اسمه بطرس والثاني اسمه بورص وفي يوم من الايام <تصفيق> اتفضل يا عم جرجس ادي اكياس الذهب اللي اتفقنا عليها معجوله دي يا ابو بطرس طب ومستعجل ليه يا راجل يعني تبوظ فيهم وتقول لي مستعجل ليه <تصفيق> <تصفيق> يا زيد الخير كتير والحمد لله نشكر ربنا على فكرة انت النهار ضيف النهار كل وما تقولش نروح لا ممروحش بس قول لاوي ده بحينيه عالغداء خروف خروف ايه انت مجامك خروف بردك ده احنا ده بحلك طبق عدس مع ده كارين باصة لاخضر ايه قلت ايه تكونش يا راجل ناس مننا في الصيام الكبير ناس ده دا ايه داني لو نسيت مرة تتفكرني عن طريق أجلتها السمينة داي خد عندك يا سيدي الصبح فول بالزيت الحار والغدا إبصارة ويمكن تجلب عادس في المناسبات أما العشاء عاد شلولو <تصفيق> الله يحزك يا راجل يا بوي ما شو الصداع اللي هيجيلي ده سبب الصداع دا بجالة فترة معاك أخدش في بالك يا عم جرجس شوية و هب و كويس أقول لك يلا بينا يا على مارك يا أمي أيوة أيوة, أيوة على الباب أنا جوية هوا افتح يا أم بوتروس نانا ومعا يا عم ما حد غريب سلام سلام ونعمة إزايك يا أم بوتروس نشكر ربنا وانت عاملية يا بطرس يا ولدي اه الحمد لله اخي المركب ماشي طب خلي بالك يا ولدي للمركب تغرك <تصفيق> <تصفيق> اللي قول يا راجل يا طيب انت مش هتوكلنا باجه والليل يا راجل لقض نفسك الاول قوم يا ام بطرس جوم يا اضابلنك طبق عدس على كيفك من ايدك الحلوة دي بس كده، من عناية يا بطرس من عناية اللي تميل منورنا يا عم جيرجس على فكرة الظهر إنه والدي بيعزك جدا إنه عزمك على الغد والحلوة دي يا ولد الأكل مش مهم مش أساس يعني لو ما كناش لحمة هيحصل لنا إيه هنموت لا طبعا <تصفيق> اللي نهتم به فعلا هو إيماننا وعلاجتنا مع الرب يسوع <تصفيق> الحجوة الحجوة عم جرّس الإيمان هبط عليه فجأة وبقى قديس <تصفيق> <تصفيق> الله صحيح يا جماعة هو فين بولس ايوه صح هو فين بولس اخويا يعني هيكون فين في الكنيسة زي عادته كنيسه كانستيه دلوقتي احنا بقينا الظهر <تصفيق> قال له يسوع ان اردت ان تكون كاملا فزاب وابع أملاكك وعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينان لأنه كان أموال كثيرة فقال يسوع لتلاميذي الحق أقول لكم أنه يعصر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات وأقول لكم أيضا أنها مرور جمالين من صقب إبارتين أيصر من أن يدخل غني إلى ملك الله فلما سمع تلاميزه بوهده جدا اتفضل يا ابو نسحاق أكاس الدهب دي تبرع مني لإكمال المباني في كنيسة أم النور أنا عن عنباء الأباء في الكنيسة بشكرك يا بوريس يا ابني شكر وحده الرب المجد اللي دانا الخير ده دا كله وان كانتش الأموال تتصرف في عمل زي ده هي بقى تتصرف في فعلا يا ابني حتى لأها بتقول محبة المال أصل كل الشرور وديك سمعت إنجيل النهار بيقول إيه فعلا يا أبي محبة المال أصل كل الشرور وأنا مش عاوز أعمل زي الغني الغبي لأن ربنا قاله يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك فهذه التي عدتها لمن تكون وبعدين كنسيتنا تبنت بتمن غالي جدا هو دم أجدادنا الشهدة اللي حافظوا على الإيمان ضد الإضطهاد وأنا هاجئ إيه بس وسطهم طباك يا بوليس يا ابن انت بركة كبيرة الرب يرعاك ويحافظ عليك لانه قال في انجيل معلمنا لؤى البشير لا تخف ايها القاطية الصغير لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملاكوت بيعوا ما لكم واعطوا صدقة اعملوا لكم اكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفذ في السماوات، حيث لا يقرب صارق ولا يبلي سوس لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا خد خد خد من يدي اللجمة دي تسلم يدي الله أحلى أكلبة كلها بغطرس في الصيام هي العدس خابر الحاكم نصحنا لي إيه عليك والعدس امفيد وطعم حلوة قوي وأم من ده كل التوفير <تصفيق> يا بوي يا راجل يا بخيل عمرك ما هتتغير يا ججس يا بوي ده احنا بجلنا كتير قوي ما تحك ناشك ديه <تصفيق> على رأيك بس تعرفوا بقى ايه الغدوة الحلوة دي نجسها واحد مين بوليس يا ابن حسن لله يا ابن ربنا يخليك ساعدني أرجوك أنا راجل مسان يا ابن حسن لله ساعدني ساعدني أرجوك <تصفيق> ساعدني ربنا يخليك بيعوا ما لكم واعطوا صدقة اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفذ في السموات حيث لا يقرب صارك ولا يبلي سوس لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا خد يا راجل يا طي خدي كمان ربنا يخليك يا آه. مبسوط ربنا ينجيك ويحافظ عليك ربنا يحرسك من كل شر ربنا ينجيك ويحافظ عليك ربنا يحرسك من كل شر ده لازم بولس. قوم افتح يا بطرس يا ولدي السلام لكم السلام لكم السلام لحبيبي ازايك يا عم جرجس؟ نشكر ربنا يا ولدي بقالنا فتر ما شوفناكش يعني مشاغل مش يا ولدي الدنيا كلها مشاغل ايوة كان بيأكل في حتة تانية اتا على كده. ده راجل صدقني يا عم جرجس العالم كله يمضي وشهواته معه كله هيروح شهوة العيون والجسد وتعظم المعيشة اتا كمان هتوجع دماغ عم جرجس بالكلام بتاعك ده سيب يا ولدي سيب قول يسمحك احنا للطيار واخدنا ونسينا ربنا لكن ربنا عمره ما لحظة لحظه واحده يا راجل يا طيب ايوه ايوه كلامك صح لا لكن قول لي يا اخويا انت واخدنا قديف دوكه بكلامك الحلو بتاعك ده اللي هيمس القلب لكن قول لي انت كنت فين لحد دلوقتي شغلتنا عليك والدنا كان قلقان عليك قوي انا كنت في الكنيسة وبطرس عارف والسيد المسيح قال ينبغي أن أكون فيما لأبي المجد لي اسمه لكن يا ولدي الوقت تأخر ومفيش جداديس بتقعد متأخرك كده. انت ناس يا ولدي ان احنا في الصيام الكبير والقدسات بتبقى متأخرة وبعدين أنا كمان عادت مع ابونا سحاق شوية بعد القداس وأخدت بركته ايوا ايوا ابونا سحاق ابونا سحاق ده بركة كبيرة جوي عم نقول ان كنت قاعد في الكبير يا ابوي ايه ده يا مالك, مالك يا ولدي إلحقني يا بطل اسمغ يا بولس أمك أم. يا ولدي مالك سلامتك يا ابو بطل شديد قوي يا بطل يا ولدي يا بطل روح نادل الحكام بسرعة حاضر حاضر حاضر هو انت يا بولس يا ولدي ايه ده كمان داخلوا الجو يستريح يا اولاد تعالى يا ولدي اهب يا اخي يا رب يا سوح انا ده اتسند عليا انا ما الحكيم اتأخر قوي الحكيم وصل ما تقلقوش يا جماعة دي أكيد حاجة بسيطة إن شاء الله ممكن تستنوني برة شوية يلا يلا أولاد كلكم يلا تعالوا نستنوا برة شوية والحكيم هيشوف شغلة ما تقلقوش. حاجة بسيطة إن شاء الله أنا هلان جدا يا بطرس. هلان ليه دي أكيد حاجة بسيطة الرب يدبر يا ولدي قلتك إن قررتك جبل كل شيء تكون إرادة الرب خير طمنا ده عمره ما تعب أبدا طمني يا ابني لا لا لا ما تقلوش دي حاجة بسيطة وظهر إنهم شوية ألم وهيزولوا يريدتي يجي على قد كده وبس بس أهم حاجة إنه ما يتحركش من سريره عشان خاطر صحته أنا همشي دلوقتي ولو في أي حاجة إبوه بعثولي سلام مع السلامة ده أنا الآن يا عم جرجس الرب يدبر وفاتت شهور كتير ها. وبعدين يا ابونا شوقتنا وإيه اللي حصل بعد كده؟ <تصفيق> ما نجاه يا هو في الكلام اكفل يا ابن الدكان شطبني لسه بادر يا رزق. دي الشمس لسه مغربتش ولا يعني عشان صاحب المال مش موجود إيه قصدك أبو بطرس يعني وما ومدام هو مؤمن على ماله وهو مريد يبقى من الواجب أنا نحافظ عليه يا أخي يا أخي ما بلاش منه الكلام اللي لا يودي ولا يجيب ده. تعرف أني زعلان جدا على الرجل دي واه هو كان من بقية عيلتك الرجل دي لو جرى له حاجة ما نعرفش إلي ممكن يحصل لعياله بطرس وبولس وامهم والفلوس المثالة الذي هتروح فين والمين ربي وإلهي ومخلص نفسي يسوع المسيح أرجوك يا إلهي أحفظ أبي عينه ليتحمل هذا الألم الشديد يا رب أنت وحدك القادر على كل شيء وأنت هو واهب الحياة يا رب لا أطلب أكثر من رحمتك علينا ولتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا لتكن مشيئتك يا رب آمين اتفضل اتفضل يا بطرس. اشرب كباية المية دي بالهنا والشفا شوف بولس هاته لي بولس بسرعة بسرعة أيوة يا بطرس في حاجة إيه؟ هتفضل قاعد في قطك وقافل الباب على نفسك كده على طول والدنا عاوز يشوفك ويتكلم معك شوي يلا ولا ناوي تفضل قاعد هنا طيب طيب أنا هروح له تعال يا بوليس يا ولدي أنا جيت أهو يا ولدي زي ما حضرتك أمرت ما تلاقش يا ولدي أنا بصلي لك على طول وبركة أم النور هتخف وتبقى أحسن من الأول كمان أوه. فاكر فاكر يا ولدي فاكر ونا صغير لما كنت تركب الحصان وتفضل تجري ورايا تجري حي فا هنفضل أجري أجري فاكر يا ولدي والدي أوه. والدي لا رد علي والدي. أمي بطرس الحقوني, الحقوني. في ايه يا أمي في ايه أبو بطرس لا رد علي أبو بطرس رد علي رد علي أبو بطرس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا خد. حين في رحمني مش إن بسافيل الحب وكل مت وبعد كام يوم قتنيحت أم بوترو السبولسية كمان وكان الولاد حزنانين وفي حالة صعبة جدا ها وبعدين يا بونا ايه اللي حصل يا دي ولا في الخيال ده أكيد حصلت حاجات كتير يا ما ما بس يا رديش حاد خليها نسمع بقية الحكاية هي يا با ماني أصلي متشوق جاوي الباقي الحكاية يا كامل يا بونا شوقتنا شوف يا سعفان وترطأ لودانك الكبيرة دي واسمع الله حسن فات دلوقتي أكتر من شهر على وفاة أمنا ما قدرتش تستحمل اللي حصل لوالدي. في موضوع وأمر خطير لازم نتكلم فيه يا بوليس وجي مع عدو. خير الميراث الميراث ميراث ايه ميراث ابوك وامواله وتجارته اللي سابها ميراث تعرف يا بطرس تعرف وانا صغير كان نفسي اعمل ايه ايه اعمل زي بولس الرسول تعرف كل اللي لما افتكره وانا صغير ام المرجحه دي بتاعتي انا الحاجه دي للناس الكبيرة اللي زي وانت لسه صغير انت فاهم لسه صغير بس والدي عمل للمرجيحة دي وقال لي انها بتاعتي. معلش يا بولس تعال بقى يا حبيبي عشان نجرى في الكتاب المجدس زي ما تعودنا كل يوم بأصفار مرارا كثيرة بأخطار سيول بأخطار لصوص بأخطار من جنسي بأخطار في البرية بأخطار في البحر بأخطار من إخوة كذبة في تعب وكد في أسهار مرارا كثيرة في جوع وعطش في أسوام مرارا كثيرة في برد وعرين والمجد لله دائما أنا بحب أوليس الرسول يا أمي كلنا بنحب يا ولدي قد إيه هو بيحب بابا يسوع جاع وعطش وصام وكمان عاش في البرية تلت سنين وكل ده عشان كان بيحب الرب إلهه عندك حق يا ولدي تعرف يا أمي نفسه بقى زيه نفسه بقى زي بولس الرسول وعيش في البرية نفسه بقى زي بولس الرسول وعيش في البرية شوف أنا بقول إيه وإنت بتقول إيه بقول لك توزيع المراس بتقوم تقول لي برية أنا مش مهتمة أبدا يا بطرس بالموضوع ده بس انا شايف اننا لازم نتكلم في الموضوع ده خلاص براحتك بصراحة يا أنا انا شايف ان اتجارة والدنا كانت كبيرة جدا والاموال ملهاش حدود وعشان كده هي محتاجة واحد مننا احنا بس يكون مسؤول عنها مسؤولية كاملة وطبعا عشان انا الكبير وانت الصغير يبقى اسمي الحق انت التلت وانا التلتين الحاجة دي للناس الكبيرة اللي زيه وانت لسه صغير انت فاهم؟ لسه صغير اي اسم حائ دي؟ وبقى سلطان تاخد النصيب الكبير؟ عشان انا الكبير لكن ده حق يا بطرس انت مش لسه اقل انك مش مهتم بالكلام ده لكن انت اصرت على الكلام في الموضوع ده وانا مش موافق على الاسم دي اسمع يا بولس هي دي اسمة المراسل اللي هتكون عجبك ولا لا انت فكرك عشان انت الكبير وانا الصغير يبقى تنزل عن حقي بالسهولة دي انا خلصت الكلام اللي عندي عشان انا اصغر منك تقوم تظلمني وتحرمني من نصيبي ومن مرس والدي شوف يا اخويا لو حكمك ده مصر عليه يبقى مفيش غير القاضي يحكم بيننا عاوز توديني للحاكم يا بولس الرب يحكم بيني وبينك يا ستيفانوس مش ده برده البندر ترجان ابو خسران يا بولس ايوه صحيح وذي رايحين على فيه ايه ده في جنازه ايه رايح فين بولس رد عليا يا بولس يا ابو هو مين اللي مات يا ابن الراجل اللي مات ده كان من اغنى اغنياء البلد ما لهاش حصر عنده الذهب والفضة ما كانش ليهم عدد عنده لكنه ما عملش حساب اليوم ده وديه خرج من الدنيا من غير ما يملك شيء واحد ولا حتى ما لابسه راح راح في طريق اللي مايرجع ومات مات في عز شره وخطيته ما حدش هيخرج فيها يا ابن في ساعة الحساب ما فيش غاني وفقيل ولا كبير وصغير كل واحد والرب يعطي كل واحد كنحو عمل. يلا يلا يا بطرس نرجع الدار والقادي يلا يا بطرس يا أخوي خلاص الوعز الأعظم قال كلمته واعز مين وانت وقف مع بونه بتعمل ايه انا انا انا مش رهم حاجة الرب يدبر كل شيء هو يعلم انه مفيش في قلب اي شر نحيطك صدقني يلا نرجع واوعدك اني ما اتكلمش في موضوع الفلوس والاموال ده لاخل العمر يلا بينا يا بطرس كنت فين شوفناكم ماشيين ورا بعض مو بتكلموش بعض، قلنا يمكن متعاركين ولا حاجي لكن دلوقات رجع وحدك ليه؟ فين أخوك بولس الله ايه ده ده كان رجع وراي راح فين يا در راح فين بولس يا بولس بولس بولس او راح فين بولس بعد كده يا بونا مالقيش غير مقبرة كانت غرب بلدهم فضل قاعد فيها 3 ايام يصلي لربنا لا كان بياكل ولا بيشرب ولا حتى خاف من شيء لأنه كان واسق ان ربنا معاه بيحفظه ويجويه ربي وإلهي ومخلص نفسي يسوع المسيح الكلمة ابن الله أحفظ نفسي ونجني من اللي ضيما يتهدون آمين بقالي تلت يامي يا عم كيركس بدور عليه ومش لقيه أنا مش فاهم ليه ده كله يعني كل ده عشان المال والجاه ملعون المال اللي فرق الإخوات والأحباب عن بعضيهم أنا اللي غلطان. أنا اللي غلطان يا عم جارجس ما كانش لازم أعمل معاك ده. أنا السبب أنا السبب لا لا يا ولدي لا إهدك ده أورا وجمه بس يا تره هو فين دلو <تصفيق> يا رب ترشدني للطريق لا تنساني يا الله فإن المياه قد بلغت إلى نفسي انظر إلي لا تخف يا بوس الله يحفظ نفسك من كل سوء ويدافع عنك أنا هنا لكي أساعدك وأخذك إلى موضع حياتك الجديد اتبعني يا بولا حيث تخدم السيد المسيح وتكون له خادما مبارك أنه هو اسم الرب إله القوات. مبارك أنه هو اسم الرب إله القوات. أشكرك يا رب هو ده المكان اللي ربنا اختره لي صحيح يا رب أنت ما بتنساش حاجة أنت قلت لو نسيت الأمر ضعها أنا لا أنساه يا نخلة طويلة بضلل علي وجنبيها عين مية أنا فعلا عطشان صحيح يا رب كل العمر معاك مضمون كل العمر معاك مضمون أنت رعاني ويدك صوت الفرصي مهلي كون أنت يا ربي ملك الكون عندك بطرح كل الكون، خوفي وألقي وكل زنوني وسط تجارب سلام بي کل كل أشكر ربنا يا ولدي أشكر ربنا على إيه بس يا ولدي دي إرادة ربنا ولازم نكون خدعين ليها قال ماشي السلام أنا السبب أفضل ندمان طول عمري على اللي عملت معا أفضل ندمان طول عمري على اللي عملت معا سمعت أخر الأخبار عن تجارة سيب بوتوس آه بيقولوا اني خسر كتير في جارته في الأيام الأخيرة بيقولوا اني قاعد فضاره وبينزلش منها بقاله دلوقتي أكتر من شهر. ما وزلان على أخوي يا سيدي ساب المدينة كلها وما حدش شعف راح على فين ترى راح فين الملمة يمكن ميت اللبس ده مبقاش ينفعني دلوقتي بس ألبس إيه آه أهو الليف من النخلة وأصنع طوب منها انت انت اللي اسمك ايه؟ بتعمل إيه هنا انت مين يا ابني يا ابني الصحرة دي ملهاش أمان هتروح فين من حاولات المتوحشة ومن العقارب والتعبين <تصفيق> روح مكان مجيد لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن دوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين فليتمجد اسم الرب فليتمجد اسم الرب يا سيدي يسوع المسيح ابن الله الحي نجني وخلصني من يد العدو غير المشفق ولتحل رحمتك علي ولتقوي نفسي حتى أكمل سعي برضاك إلى اليوم الذي أقف فيه بين يديك الحنون يا ملك الظهور لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين يا... مرة على يد الوقت يجي عشرين سنة ساكن في المكان ده محسدش يوم يا رب انك نسيني أشكرك يا رب أشكرك سلام سلام ونعم مالك يا ولدي شايل الهموم ليه لا أبدا مفيش يا عمرس مفيش إزاي بك فبدالحكيم لسه معد علي وقال لي نسحتك إن يا أنا مش ولا بود يا بطرس يا ولدي إحنا كبيرني ومش قادرين على الشغل الوحدين وإنت لازم تاخد بالك شوية من صحي أي يوم ملي وإن كان على الراح ما بيرجعش ما بيرجعش أنا أنا ماشي إيه اللي انت قلته دي الرجل بين عليه عجز ومخه فاول وبعدين هو لازم يفوق من اللي هو فيه دي مسكين هجاية خوه للسم أسرة فيه كوبة للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طارق الخطاه لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس بولا بولا افتح يا بولا افتح يا بولا الجنود بتجري ورايا افتح <تصفيق> ان انت مين انحقني الجنود الامبراطور جايين ورايا دخلني عندك عربوك انقذني يا بولا انقذني يا بولا <تصفيق> عرفتي اسمي ازاي هو في حد ما يعرفش الراجل المتوحد قديس البرية انت مين <تصفيق> يلا هتدخلني ولا لا هوه راجل انت كده اوعى من قدامي الرب ينتهي لا الرب ينتهي لا لا باسم الاب والابن لا. والروح القدس لا بلاش يا سليم بلاش بلاش سليم بلاش يا والروح القدس بلاش يا الواحد لا معقوله كل ده حصل للأمبابولي ما بس يا ديش خل ابونا بوليس يكمي الحكاية اهي قديني انكتمته مبسوط يا ديانابي العمدي مبسوط بس ثاني بقى عندي سؤال اسألي عرفت منين يا كل الحاجات دي عن الأمبابولي وكمان محاربات الشياطين لي مع ان الحكاية على علمي اقصير جوي وما فيهاش تفاصيل اهي انت هتعمل لنا مصجفة عاد ولا ايه؟ عندك حق. في حاجات انا قلتها حصلت بصحيح والكل عارفها وفي حاجات تانية اكيد حصلت زي تجارب الشياطين هو مش بولا كان انسان زينا في البرية سنين طويلة تفتكر يعني ان الشياطين خافت تحاربه؟ لا عندك حاجي يا ابون كم اليابونة باجي الاحكاية طب اسمعوني كويس وافتحوا ودنكم ارحمني يا رب انا الغلط ايه ده مين هناك ده اروح اشوف بنفسي احسن ايه خايف مني ولا ايه اقرب اكتر انا انسان زي زي وبتعمل ايه هنا ايه اللي بتعمل ايه هنا خسارة خسارة تموت نفسك في البرية هنا بقالك اكثر من خمسة وعشرين سنة ايه ما زهقتش يا اخي ما نفسكش تشوف اخوك اخوك بطرف ارجع يا بولا وكفايق صلى وصوم واتكاف بقى إنت إيه؟ ما بتزهقش؟ كيف هي يا أغي؟ العلم يمضي وشهوته معه ونسكت العالم باختيار منه حباً في ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح لأن له كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين أنت فاكر إنك هتقدر علينا؟ إنت بتحلم وإنت مش قدينها قدينها يا بور <تصفيق> انا فعلا مش قدكم لاني اضعف منكم تحاربوني كانسان عادي لكن بقوت رب المجد يسوع وصليب المحي انتصر عليك وعلى اعوانك ايوان شرير العنيد <تصفيق> مش هنسيبك في حالك يا بولا مش هنسيبك يا بولا <تصفيق> مش هنسيبك يا بولا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الرب نوري وخلاصي ممن اخاف أعيني يا إله أعيني لكي أنتصر على إبليس وأعوانه آمين بولا بولا طوباك يا بولا تشدد وتشجع أيها الرجل البار أم نور أم نور بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك إسماء باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر جميع زنوبك الذي يشفي كل أمراضك الذي يفدي من الحفرة حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة الذي يجبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك أذكرك يا إلهي الحنوم الذي يرسل إليه كل يوم عند كل غروب هذا الغراب مبارك هو اسم الله الحي الذي يخرج الخبز من باطن الأرض أيها الرب انقذني من هذه الأفكار التي تحاربني أريد أيضا أن أسألك يا إلهي لماذا يموت البعض صغار ويطول عمر آخرين ولماذا البعض فقراء والبعض أغنياء ولماذا ينجح الأشرار في طرقهم أما الأبرار فبدكات يمرون يا, يا أنتونيوس يا حبيبي اهتم خلاص نفسك فقط لأن تدبير هذه الأمور هو حسب مشيئة الله وليس لك أن تعرف شيئا عنها ليكن كقولك يا رب ليكن كقولك يا رب الرب يعني يا ويرشدنا ويرشدني ابن بنتنس الطريق طويل جدا وأنا تعرفتي يا أبا يوسف هو دبقى طريق المسيح واللي يختار المسيح يمشي في طريقه عشان يوصل له فاهم يا بني يا عقوب ربي يساعدنا ويكوينا مدوا علشان نلحق أبونا قبل الغروب استرياحوا يا أولادي حياة الجهاد حياة صعبة ووعرة يا أولادي وكل واحد منكم لازم يمشي في طريق سيد المسيح الصعب فاهم يا أبونا يا أبني كلمني يا أبويا تكلمني يا عن السيد المسيح وجاء إليه الفرسيون والصدقون ليجربوه فسألوه أن يريهم آية من السماء فأجاب وقال لهم إذا كان المساء قلتم صح لأن السماء محمرة وفي الصباح اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوسة يا مرؤون تعرفون أن تميزوا وجه السماء وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي ثم تركهم ومضى ولإلهنا المجد إلى الأبد أمين أنا عاوزكم اللي تفسروا الفصل ده من إنجيل معلمنا متى البشير نبتدي بالأصغر سناً اعتقد في رايي ان السيد المسيح بيديني علامات على ان الزمان قد اقترب وان احنا مش علينا جدا اننا نميزها لاننا بنعرف نميز الايام فبالاحرى نميز مواعيد الله انا متفق مع ابونا افرا مع اضافه ان يونان بيشبه السيد المسيح فالسيد المسيح قضى 3 ايام في الغبر ثم جاء ويونان قضى 3 ايام في جوف الحوت وخرج حيا هاي يا ابونا يوسف تفسيرك ايه للآية اللي قرناها الحاجيج يا بي انا انا محتار ما عارفش طباك يا يوسف، لانك وجدت الطريق الطريق هو الاتضاع لانك عرفت تقول لا اعلم احنا علاقتنا مع البلاد اللي حوالينا علاقة قوية وذا بالطبع هيفدنا من النحية العسكرية والتجارية مولاي الامبراطور كوستنطين الفضل كل الفضل يرجع اولا واخيرا لتخطيط وادارة جلالتكم والولاك مكنتش الامبراطورية وصلت اللي هي فيه دلوقتي عارف عارف يا عزيزي مقدنيوس ومع ذلك انا أنا الآن مش مطمن خير يا مولاي مصر مصر يا مقدنيوس مالها مصر جلالتك للأسف مصر باعت حالتها مش مستقرة خاصة في الأيام الأخيرة أنا سمعت يا مقدنيوس أن في مجاعة ممكن تحصل الحكماء الحكماء هم اللي قالوا كده خاصة إن نهر النيل العظيم ما بقاش يفيد للأسف ما فيش محاصيل يا مقدنيوس مصر بتموت طب وإيه الحل جلالتك؟ إحنا لازم نتصرف قوان ما فيش قدامنا غير حاجة واحدة إننا نصلي نصلي والسيد المسيح مش هينسانا وما تنساش الصليب إلا أنقذنا من الهزيمة في الحرب ومي أم الملكة هيلانا أكيد برضو هتصلي من أجلنا ربي وإله يسوع المسيح ابن الله الحي الذي خلق السماوات والأرض والأنهار بارك يا رب مياه الأنهار في هذه السنة وبارك إكليل السنة بصلاحك يا الله اتفضلوا في الحقيقة أنا دعتكم النهاردة بصفتكم حكماء الإمبراطورية العظمى دعتكم علشان نحتفل أيوان نحتفل كلنا بفيضاء نهر النيل العظيم مصدر الخير في مصر ونشرب جميعنا من عصير الكرمة هذا نخفي فرحنا معاً وانتهاء النجاة يعيس الامبراطور كستانتين يعيس الامبراطور كستانتين يا رب احفظ كنيستك من العدو الذي هو إبليس يقول ملتمسا أن يبتلع كدسيك كأسد زائر احفظ يا رب تعليم كنيستك الكبطية الأصيلة كما علمتنا إياها وعلمت تلاميذك أيضا لقد علمت يا رب أن هناك من يريد تخريب الكنيسة لكنك قادر على أن تحفظها من يد العدو وتطرد أعداءك من بيعتك المقدسة لا تخفي أن تنفس الله قادر على حفظ كنيسة كمل يا بوني سكت ليه تكونش الحدوطة خلصت يا بوني خلصت طب إزاي ده في حاجات يامة لسه معرفناهاش أيوي وكل كوم وحكاية تخريب الكنيسة ديكم تاني حاضر حاضر صبركم عليا شوي أنا هكمل حال مش قبل ما تشرب كوبايه الشاي اللي في الخمسينه من ايدين خدامك شحاته سكرك ايه يا ابونا بولس لا من غير سكر خالص مرة زي اللي حصل ايام حامل ايمان زمان فليتمجد اسم الرب اله الذي انقذ كنيسته المقدسة من الهلاك والغرق في بحر مظلم من البدع والهرطقات المنافية لتعاليم الكنيسة السيد المسيح أنقذ الكنيسة فعلا والروح الكدس اتكلم على لسانك الفصيح يا أساناسيوس فعلا أنت تستاهل أنك تكون حامل إيمان بس تفتكر أن الأريوسيين هيكتفوا بكذا ما افتكرش خاصة وأن زعيمهم والرأس المخطدة لكل ده هو الكس اللئيم أريوس المعركة انتصرنا فيها لكن لسه الحرب وان كان اريوس شيطان مضلل فالرب وحده هو القادر على منع من تغيير عقيدتنا في المسيح ويماننا السليم وانا وانا مش ممكن هغمض عين ولا ارتاح الى لما اقضي على كل الاريوسيين والأريوسية كلها في كل العالم اتهزمنا يا اريوس اتهزمنا وادي سنين كتيرة مرت وما فيش حاجة تغيرت لقوا تمان أساناسيوس بقى البطرق بعد نيحت البابا أليكساندروس اخيانا ايوه اخيانا الكنيسة فيها اخيانا انا انا مزهور ازاي اختاره واحد زي أساناسيوس ده عشان يبقى بترك على الكنيسة وعليه انا اريوس بطل الكنيسة يعني ايه خلاص يتغلبنا أساناسيوس قضى علينا حطمنا لأ مش بالسهولة دي. إنتوا فاكرين انها سيبو؟ لا. لسه. لسه الحرب ما بدأتش. وانا هو. واسناسيوس قاعد على الكرسي والأيام بنا. ايوه الأيام بنا يا سناسيوس. ها <تصفيق> ها الأيام بنا يا سناسيوس. ها <تصفيق> <تصفيق> ها ها ها. هيدا. للوقت عد بسرعة. يا رب قوين ايه يا بول عجزت ولا ايه ايه ده انت جيت يا مبارك ايه مالك يا مبارك اتخرت ليه مرضا اوه كمان باين عليك عجزت وتعبت بعيد الوقت اكتر من سبعين سنة كل يوم في نفس المعاد تجيب لي نص خبزة زي دي اشكرك يا الهي اتعجب من قدرتك اللي غيرت طبيعة الحيوان والطير من اجل ما بدي اسمك الكدوس يا رب انقذ الكنيسة واحمي البابا اساناسيوس وانصوروا على أعداء الكنيسة وأيوس الشرير وكل أعوانه وحيالهم المضادة ومن إبليس اللعين كان الأنبابولا سنه وصل مئة سنة تقريبا وقتها وفي نفس الوقت كان الأريوسيين لسه بيخططوا عشان يدمروا الكنيسة ويتخلصوا من البابا أساناسيس وده في مجمع صور سنة 335 ميلادية العالم أصبح ضدك يا ساناسيوس وأنا ضد العالم من أجل محبة المسيح رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة للمسيح يسوع ربنا وإلهنا ومخلص نفوسنا كلنا إلى الجحيم يا ساناسيوس إلى الجحيم مش هيفلك من إيدانا المراضي وبعد ما كل رهبان المخلصين وقعوا بالحكم على إن البابا أساناسيوس مزنب وكافر وخرج عن الإيمان والفكر الأريوسي الصحيح يبقى مش هيفلت من إيدينا <تصفيق> أنا بريق من أنتوا بتعملوا ده أنا مش ممكن أن على المهزلة دي اسكت أنت أنتوا موافقين على عزل أساناسيوس من كرسي وأن في حنا أركان هو اللي يتولى منصبه وانه يتم اعلان ده لكل عصقفة العالم موافقين موافقين موافقين موافقين ايه ده معظمش ميلوا فيني مجد الناقرب بنشوفين علاج ايه في ايه مين ده ماغدونيوس ده جلالة الامبراطور البابا أساناسيوس على فكرة البابا بقاله ثمانة أيام بيحاولوا يقابل جلالتك لكنه مقدرش بسبب انشغال جلالتك في أمور الامبراطورية والحكم آه مفهوم مفهوم طيب بعدين بعدين لكن لكن يا مولاي بعدين بعدين يا أساناسيوس أنا في الحياة عبان دلوقتي ومش هاضر اسمعك يو افسح الطريق الأمر خطير يا جلالة الامبراطور ولازم تسمعني اسمعوا يا مولاي يمكن في حاجة مهمة فعلا خير خير يا أساناسيوس مجمع صور جلالتك اللي نعقد من أيام بالتحديد يوم 11 يوليو ماله المجمع المقدس مجمع الخيانة والمقر يعني زي سيد المسيح باعه يهوذا لليهود بتلاتين منفض سلم الأريوسيين كنسة المسيح للبدع والهرتقاط والتمن والتمن رخيص جدا نفاق ورياء وكبرياء كنسة المسيح في خطر وده يخليك يخليك يا جلالة الامبراطور تنظف الأمر من أجل حبك في المسيح معقولة معقولة اللي انت بتقوله ده يا ساناسيوس كل ده يحصل من غير علمي للأسف يبقى احنا لسه في صراع وانا لازم اطلع على كل حاجة حصلت في المجمع ده وقراراته كمان وهو ده الوقت المناسب مولاي الاسكوف يوسابيوس اللي جلتك عمرت بإحضاره دخلوه امر مولاي مولاي العظيم الامبراطور قسطنطين. أهلا يا يوسابيوس وصلتني أخبار سيئة عن حالة الكنيسة وعن مجمعكم جلالتك لازم تكون بتقصد مجمع صور؟ بالضبط كده البابا ساناسيوس جالي واشتكى مر الشكوى من سوء عملته وعدم احترام المجمع لي يا ساناسيوس شوف يا جلالة الامبراطور ووحكم بنفسك المجمع حاكم على أساناسيوس بأنه متهور وغير قادر على قيادة وتحمل مسؤولية الكنيسة وطبعاً محدش يقدر يشكك لحظة في مصداقية المجمع المقدس وده كان بموافقة الجميع أهم من كل ده واللي جلالتك ما تعرفوش إن أساناسيوس أعلن الحرب ضدك ما أقول. مستحيل اللي انت بتقوله ده ايوة يا مولاي اعلن الحرب وهدد بانه هيقطع ارسال الامح من مصر للقسطنطينية ايه رأيي مولاي دلوقتي لا لا انا انا مش مصدق هذا ناسيوس ده خطر عليك وعلى الكنيسة الكنيسة يا مولاي والامبراطورية كلها قول لها يوسابيوس تفتكر انا ممكن اعمل ايه شوفي انا ولاي احنا ممكن يعني <تصحيح> <تصحيح> <تصحيح> <تصحيح> انت ايه <يا> يوسابيوس اعمل ايه اعمل ايه اعرفت اللي حصل للبابا نافو البابا خارج مصر يا ولادي احنا دورنا مش هيئلة اهمية عن دور الاساقف اللي في مصر اللي كانوا واقفين مع البابا مش عشان احنا رهبان يبقى ننعزل ونترك المسيحية الضيع ونوقف نتفرج الاريوسية بتهدد الكنيسة وهنعمل ايه يا ابون انا عن نفسي هنزل من الجبل ارشد ولادنا وعلمهم وسلمهم عقيدة قوية في المسيح وان السيد المسيح هو كلمة الله ابن الله الحي الذي كان في البدء قبل كل الظهور الرب معاك يا بانا ويساعد ويحافظ عليك وعلى الكنيسة إن كان الله معنا فمن علينا يا رب يسوع أعني أعن ضعفي اسلبني بيمينكا ولتكن مشيئتك إن كان الرب معنا فمن علينا اظهر عجائبك يا الله وقف مع الباب أسانسيوس واحمي الكنيسة من <تصفيق> تعرف يا أريوس أكتر حاجة تعجبني فيك إيه؟ إيه؟ إيه جلالتك؟ فصحتك فصحتك يا أريوس ليه قدرة عجيبة على الأقناع؟ أما أسلوبك في الحوار فهو فلسفي أنا مجرد تلميذ صغير لمولاي العظيم يا طرق تعرف يا أريوس أنا مهتم بيك ليه؟ ليه جلالتك؟ أختي؟ واختي وسطني عليك وهي على فراش الموت وطلبت مني اني ارعاك واهتم بيك وليما هو بنفذ وصيتها انا يهمني رضاك يا مولاي رضايا هو انك تشيل من دماغك كلامك وافكارك اللي انت مالي بيها الكنيسة كلام مولاي الامبراطور اوامر ويستيف عن رقابتي قل لي اريوس سمعت عن الراهب المتوحد في الجبل ده اللي اسمه انطونيوس اه ده اللي بيقولوا عليه أبو الرهبان والبابا أسانسيوس كان من تلاميذه. آه علشان كده بقى هو بعت لي بأكتر من رسالة بيطلب فيها رجوع البابا من المنفى أنا كمان سمعت أنه ساب الجبل وهو موجود دلوقتي في اسكندرية بيعلم ويعمل موجزات مهم يا مولاي إنك متوفيش أبدا على رجوع أسانسيوس في الحقيقة أنا لسه بفكر في الموضوع ده ولسه ما أخدتش قرار المهم سيبنا من الموضوع ده دلوقتي خد خدي يا اكتب اكتب اكتب ايه جلالتك تكتب انك متمسك بكل ما جاء في الانجيل وقرارات مجمع نقية ايه حاضر حاضر يا مولاي اني متمسك بكل ما جاء في الإنجيل و... وإني أعترف بالمسيح ابن الله الحي وكمان مجمع نكية وإني كفاية كفاية كده يا عريوس لسه يا مولاي ده أنا ممكن أكتب لك كل اللي جلالتك عاوز نكتبه لا لا كفاية اقسم بس يا عريوس والرب يشهد عليك على ما مكتب اقسم اقسم بيه اقسم بالله الحي ان كل ما كتبته كان عن ايمان وفي يوم كان اريوس رايح عشان يعمل قداس في الكنيسة وفاز از انتصار وفرحه انتجم منه ربنا وجزاء حسب اعماله عشان احسائي هتخرج مني من كذوني بطني الم شديد عشان عشان اه اه مش ده ابانطونس ايوه صحيح مش قلت لكم يا ولادي مش قلتلكم إن السيد المسيح مش ممكن أبدا يسيف كينستو هاريوس يا من العقاب من الله واندلقيت أحشاءه خارج جسمه أما البابا أساناسيوس رجع من المنف أنا سمعت إن اسكندرية كلها خرجت تستقبله مصر كلها فرحانة برجوع البابا من المنف سالما الرب معاه ويقويه على الحاجة الكتير اللي جايه يا ترى في حد سكن البرية دي كلها قبلي لا افتكرش انا اول واحد سكنت البرية دي مش معقول يكون في حد غيري اقدم مني يا انتونيوس يسيح حبيبي هو ذا واحد يسكن البري وهو مختار بالاطفل وهكذا العالم كله لا يصبح في موت قدمي. ولأجله يبارك الله الأرض وتعطي ثمارها ويفيد النيل حي هو مبارك يا إلهي أن عبدك لا يعود إلى الوراء ولا يرجع حتى أنظر أنا أنا لازم أشوف لكن هو فين أروح له فين فليرشدني الرب الذي أظهره لي هيا يا بول وبعدين فضل الأنبى انتونيس ماشي كتير جوي وأخيرا يا رب ارحمني ونجني من حياة الإبليس وتجاربه يا أبي طلبت فأعطيت لي سألت وجدت، قرعت ففتحت لي افتح لي يا أبي أرجوك لتسعين سنة ما شفتش وجه إنسان أشكر الرب اللي أرشدني ليك اسمك إيه يا أبي كنت ما تعرفش اسمي يبقى تاعب نفسك ليه ومشيت أيام طويلة عشان تيجي هنا طوباك طوباك يا أنبابولا وطوبا لي أيضا هنأبصر بولس الثاني ولي أنطنيوس أخبار العالم إيه نشكر الرب كل شيء على ما يرام البابا أساناسيوس عامل إيه دلوقتي مش أحسن برضه من بعد رجوعه من المنفى <تصفيق> طباك يا أبي إن الرب يرشدك بأمور العالم وأحواله الرب لي راعي فلا يعوزني شيء من الوقت بس عرفت واتأكدت انك رجل الله تعرف الغرب ده باله أكثر من ثمانين سنة يجيب لي كل يوم عند الغروب نص خبزه اما اليوم فأتب خبز كاملة ليه وليك ربي باركك يا ابني ربي باركك تخطي إسم الخبز يا أنتونيوس لا, لا يا عبي مش ممكن اسم انت طيب ربنا وإلهنا ومخلص نفسنا إسوع المسيح الذي تخرج الخبز من باطن الأرض وتطعمنا بطعامك السماوي وتخرج الماء من الأرض لتروينا بالماء الحي الذي لا نعطش منه أبداً كون معنا ونجينا واحفظ ابني أنتونيوس من تجارب العدو باركه وحل فيه مع السلام الرب يحفظك يا ابني أشكر الرب يا سوى أنه سمح لي وحدي أني أرى وجهك الطباوي ارجع يا أنتونيوس وقت الحل اللي كان لبابا سناس يسدها عشان تكفن بها جسدي بسرعة يا ابني ما توقفش كده انا زماني اغرب جدا يلا مفيش وقت يا بي يا بني لسه مش بعتش منك ولا من وجودي معاك لسه عايز اتكلم معاك في امور كتيرة جدا مفيش وقت يا ابني يلا يا الله عشان دول قربوا يقتولي خلاص مع السلامة. السلام سلام سلام يا أبي سلام طباك يا بولا فها أنت قد أكملت جهادك وهذا هو معاد عرص في السمام فتكون مع اليوم بين أحضان القديسين وهو زلنا الآن تطوبك سائر الأجيال إلى الأبل إيدا طبعك طبعك يا بي الكديس العظيم الآن بابولا فقد استحققت أن تكون أول سواح وهاء أنت الآن مع رب المجد يسوع بين أحضان القديسين مع أولا أبي الأنبابولا انت هنا بتصلي أنا افتكرت أن أنا رجعتم معي سهوب البابا أساناسيوس أبي يا أبي أبي اسكرني يا ابي في نفسي اكين يا رب فرشدني وساعدني ان في ان ادخل تعال حفره.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 افتوح وحشد يا ومقوم يا الفنان عاصم سامي. الفنان مجد شكري. الفنان فريد وراشي. الفنانة نيفين المصري. الفنان جون جورج. الشماس جورج حنا. سروات شكري. جيرجس فوز يونين قنن. رامي مونين. روماني فخري. سامح رجدي. هبة يوسف. تريزا يوسف. مينا مكرم. رضا كمال. مرقس صليح. هاني عادل. مينا بهي. ماجد سعد مجدل سبع مينا مونير الله فتحي الطفل أنطنيوس مرجان فادي منصور بول السعيد كيرولوس عريان كارولين عادل حنان كامل نال بركة دور الأنبابولة الفنان رامي رمزي تأليف ترانيم. الأستاذ رامز مؤنس موسيقى تصورية وألحان دكتور هاني ميلاد عازف الناي الأستاذ مراد صبري. أداء الترانيم مايكل فايف مريم حلمي تم التسجيل والمكساج بستودي ديجيتال سونيك بشبرة مهندس بيتر فاروق أول السواء. السواء سيناريو وإخراج رامي رمزي